لأنك أمة غرة. يا الله في الأمامي لأنك أمة أخرى ستمحو سالف الظلمي لأنك أمة أخرى ستمحو سالف الظلمي ستمحو سالف الظلمي لأنك أمة المختار مثل النار في العلمي لأنك أمة المختار مثل النار في العلمي تدعى نحو كل فعل الأكل النهمي تدعى نحو كل فعل الآكل النهمي في إلى ألا يا أمتى صبرا؟ ألا يا أمتى صبرا؟ فعين الله لم تنمي. فعين الله لم تنمي. بروق الفجر قد لا حد. الفجر قد لا حد. فدكها متى صنمي؟ فدكها متى صنمي؟ ألا يا أمتى صبرا؟ فعين الله لم تنمي. بروق الفجر قد لا حد. فدك هامة الصنمي فدك هامة الصنمي فدك هامة الصنمي فدك هامة الصنمي فدك هامة الصنمي فدك هامة الصنمي فدك هامة الصنمي